بسم الله الرحمن الرحيم إما نوحا إلى إني قومه أن قومك أن قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم مبين أن يعبدوا الله يغفر لكم من ذنوبكم أغسلنا نوحا عذاب قال يا يعبدوا الله واتقوه أن أنذر أن أنذر أن أن قبل نذي وقيرون يعفذ لقد اردت ان اجل الله ي إ ل ى أ ا ل م ه إ ح أ ج ه الله إذا ج ا ء لا ي ؤ خ ر ل و كنتم ت ع ل م و ن ق الله يحفظه د ع ا ل ي ل ا و ن ه ا ر ا ف ل م يجلى الله ي ج ل ر الله ي ج ل كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أ اطابعهم ب ع ه م في آذانهم جعلوا في آ ذ ا ن ه م واسترشوا ثيابهم و أ ف ر و ا واستكبروا استكبارا ثم إ ن ي دعوتهم جهارا ثم إ ن ي أ ع ل ن ت لهم و أ س ر د ت لهم إ س ر ا ر ا فقلت استغفروا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 لا تذرن الهتكم ولا تذرن مودا ولا ثواعا ولا, ولا يعوث ويعوق و ن س ر ا وقال أ ض ل و ا كثيرا ولا تجد الظالمين إ ل ا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا, فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أ ن ص ا ر ا